إنا ربكم لراو ف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جايب ولو شاء ولهذاك أجمعه، والذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب، لكم منه شراب، ومنه شجر فيه تسمون، يمبت لكم به الزرع الزيتون و. وال النخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخرتهم بأمره إن إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون وماذا رألكم في الأرض مختلف الألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمه طرية وتستخرج منه حليدا 118. لتلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 119. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا, وسبلا لعلكم تهتدون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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره، قلوبهم مكره وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ ضَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيه قال الذين أوثوا العلم إن الخزي اليوم وسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة غالمين أنفسهم فألقوا استلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون أبوابهنّ مقالدين فيها، فلبيئ سَمَّثُوا المتكبرين، وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا قالوا خيرًا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، قال دار الآخرة خير. وَلَنِعْمَ مَأْوَى الْمُتَّقِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين تتوافه الملائكة طيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 قال الذين أشرقوا لو شاهى اللهم عبدنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا أبا لنا ولا حضرنا من دونه ولا حضرنا من دونه من شيء 119. فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاء مبين 110. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 111. فمنهم من هدى الله ومنهم من حفقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضر وما لهم من ناصرين 117. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 118. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 119. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كافرين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول له كل فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة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 الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبجنات والزبب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكر سيئات أن يخصف الله بهم الأرض أن يخصف الله بهم الأرض أو يأذهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقل بهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكفرون يخافون ربهم من ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارغون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 إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفوا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم لله لا لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنف ذاب لوجهه مسودا وهو كضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسك على هون أم يدسه في التراب ألا اسا بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذاب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائِدًا لِّلشَّارِبِينَ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 والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أضل العمر إلى أضل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ما هو فضّل بعضكم على بعض في الرزق؟ فمن الذين فضّلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَمْرٍ ورزقكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباق ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا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 برب الله مفلض لين أحد ما أبكه لا يقدر على شيء وهو كل وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يئب بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا فجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعفك ويوم اقامتك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافاً ومتاعاً إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم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 117. قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 118. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب زدناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا مفسدين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم شهيدا عليهم من أن وجئنا بك شيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء بيانا لكل شيء وهدوء ورحمة وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وانائ ذي قربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمن بعد توكيدها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 ولو شاء الله لجعلكم قمّة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذون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 أحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه أنه حياته طيبة ولا نجزي أنهم بأحسن ما كانوا يعملون.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 به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية و الله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت مفتوح بل أكثرهم لا يعلمون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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهه إلا من أكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا ولكن من شرح بالكفر صدرًا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 117. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 118. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إنا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 وهم لا يعلمون أضرب الله مثلا قوية كانت آمنة نطمينا يأتيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن الله فكفرت بأنعم الله فأذاه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم أبجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك بعنها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفا حنيف ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه جتبا وهداه إلى صراط مستقيم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 وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واسبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تدخل في طريق مما يمكرون إن الله مع الذين التقوا إن الله مع الذين التقوا والذين لهم محسنون